بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموليات قدحا فالمغيرات صبحا ف ا ت ر ن به نقعا فوسقن به جمعا إ ن ا ل إ ن س ا ن لربه لكل وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا معثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ خليل